وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار باب المفعول من أجله يكيكي تلا مفاعيل المفعول من أجله هند جال في التشيء المفعول له المفعول له وتا اشتكى لبل أو كراوة من أجله يعني لبل أو كراوة جال له بيان من أجله بي ويسمى المفعول لأجله لأجله يا من أجله يا والمفعوله له هر سكن ناون بو وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل نحو قام زيد اجلالا لعمر وهو الاسم مبني مصدره أبي مصدر به المنصوب الذي يذكر يعني اسمك منصوبة وتمعن مصدر لرستداد <تصفيق> لرستداد ذكر أكريد بوتي بيانا لسبب وقوع الفعل بو أوا ديد كتاب يمان بل او كرد او فعل لبر او كروا قام زيد نموني قام زيدوني هنا قام زيدون قيام زيد بوتي زيد بوتي هستاوا إجلالا ابوي يسعى اجلال اسمك منصوبا لا جملدا بيان كلاوة ذكر كلاوة بوشي بويرن رنبك لتوا قيامك زيد ما بس بي رزقتنا لشي لعمر قام زيد اجلالا لعمر وقصدتك يعني منها تم بولايته ابتغاء معروفك يعني طلبا لمعروفك ابتغاء ابتغاء مصدره كلمة ابتغاء هاتوا كالاسم يكشي منصوبة ذكر في الكلام لبيان سبب وقوع الفعل بوشي قصدك رويداوا لابد اوا ابتغاء معروفك اقبتوا يا مفعول له بناسي تواء. هار وقع في جواب لما هار وقع في جواب لما فعلت لما فعلت بولمنا قام زيدون. اللهم لما قمت أغاروتي إجلالا يعني هار كلمة لا منصوب لجملة هات وقع في جوابي لما فعلت أبيتك أبيت مفعولي أجله شون لحال دا قام زيد ضاحكا كيف قام ضاحكا شون حال دا كيف ليرجل لما يبو مفعول اجله لما لما يبو مفعول تارلتي اجلالا <تصفيق> ويشترط كونه مصدرا واتحاد زمانه وزمان عامله واتحاد فاعليهما اما شروطه شروط مفعول اجله ابي مصدر بيت اما دوام دوما ب زماني مصدرك وزماني عاملكش يكزمان بيت بونمنا اج قام زيد اجلالا <تصفيق> استاذ زماني مفعول لأجله لقال زماني فعلك يكزمان بونمنا اجل زيد بيت جولا قام زيد قام زيد اجل زيد بيت جوفون زيد عمر بيت جولا زيد لبري هاو ست لبري هاو ست دوائي ساعاتي كتير بانمونا كاتو تجوروا انجاب الله چي يكيك بلائي اجلالا بانمونا عمر دي تجوروا من عالم قام زيد باش زيد و دانش دانشتنو تير نانو قشي شام بيك وخواردو دوائي عالم اجلالا اجلالا اما اجلالا زماني إجلالك كي رياضك كي نعنا كي بي داوة لقال دانشت وقصي خوشي بكدوة قيامك كي بو إجلالك كي بو أبيع زماني إجلالك لقال زماني فعلك هذا شي بل يك زمان بن واتحاد زمانه وزمان عامله او يك دو واتحاد فاعلهما واتحاد فاعلهما فعليك شيئا يقبن قام زيد سفعل قيامك كاميا زيد أول شيء إجلال أكاد إجلالي أمرك أت رز لعمد أجدشي يا بون من أقرب عم من لبري هصلا بلام شارن هالش شار. بشر بلام كل رقم زور زور رز ليقت إجلالي شيكد إذا قمت من قمت بار باش باش ريزي لقلدوه كلسي كتير ككورا كما فاعلي قيامك من بس فاعلي إجلاله شي كورا كما من نيم أبي فاعلي هردوشتك فعلا لرستك دا وفاعلي مفعول لأجله كش كبت يكسب أقر آوها متحدب أو كاتا مفعول لاجله واتحاد فاعليهما أمس يا شرطي باس كدو الليلة والعام خوي كان شرطي كتريش مان هيا أن يكون قلبيا أن يكون قلبيا شو أرام بنسا لشوه أهان ديار الهان ديق نسخي كتير باقا والعام خوي نيا خوي ولكن يجب ان يكون هناك شخص يعني يكون هناك كان، كان بانمنا اقل بلي جئتك للقراءه جئتك للقراءه قلبية ثانيه جئتك للقراءه بانم جئتك اكراما او هل شي بافعال القلوب بيت يعني بظواهب ظاهرين بيت او بقلب بيت اكريه ببيتة شي مفعول اجله كابو ان يكون قلبيا او كلميا لا افعال قلوب بيت شرطي بين جم أن ان يكون عله لما قبله استا قبلي ضربت ضربا ضربت ضربا استامى ضربت ضرباً تعليلتها يا ضربت ضرباً تعليلتها يا كابو أبي تعليلتها يا بونمنا قام زيد إجلالاً است وطمع ان أن يكون علة لما قبله إجلالك علية السبب شيء سبب قيامك يا يعني هو كاري قيامك بريتي اجلال رزلناً دابو اجل امpian الشرط للهركه اللي ما يك دابو او ابيته مفعول لاجله كما تقدم عليه في المثالين وكقو وكقوله تعالى ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق خشيه املاق وكقوله وكقو تعالى ينفقون اموالهم ابتغاء ابتغاء مرضات الله ابتغاء مفعول اجله ولا يجوز تأهبت السفر لعدم اتحاد الزمان تأهبت السفر يعني استعدت تأهبك كي يستيع أي سفرك زمان كان يك زماني لعدم اتحاد الزمان ولا جئتك محبتك إيايا ولا جئتك منها تم ولا محبتك إيايا اشتوانا به شنك مجيئك هي منها أي محبك هي شي لاوات شي منها الرقم به جئتك محبتك إيايا فعلي محبتك فاعلي فعلي مجيئك يقني بويناك لابيته شيء مفعول لأجله لعدم اتحاد الفاعل بل يجب جره باللام يعني جئتك لمحبتك تقول تأهبت للسفر وجئتك لمحبتك إيايا كوابوا لرى أقل أمار هبون بين الشرطه أوى أوى مفعول لأجله أغطى لمن بأكلمة علمزا مفعول لأجليه بلانتي جوازا أكريش شروطاكان هارف ينجيشي هبن ني كي منصوب بي كي مجرور قام زيد لإجلال عمر شروطاكان هموشي تي قابل لقلبوني شروطاكان دا واجب ني بي كي تمنصوب قال قام زيد لإجلال عمرو. بيليرى مفعول له سح عليها. ده شو إنك رسمك بخد كا بك. أحواله مفعول له. مفعول له سح عليها. ليه كم دان ابن سا مجرد من الأل. مجرد من ال يعني ألف لام بي ونبت وليس مضافة مضاف اشنبه لدوام دابنصا محلى بالال لدوام دابنصا محلى بالال يعني الي بيوبت كالي شي بيوبت دياره مضاف اشنيه لسيام دابنصا مضاف مضاف <تصفيق> اشياء سريه كم مجرد من ال وليس مضاف نحو لجريده بنوسل نحو ضربت ابني ضربت ابني تاديبا ضربت ابني تاديبا تماشي تاديبا همش اشفره كان الشتيايه هيش بشي همو بيان بين شرطكيتيها هيك تشريكي ني بجي هاتوا نا الي بيويا وانا مضافيش االيره دا كشرطكاني هميت يابو همو شرطكاني يابو و هيني شنو الف لام شي بي وانا نبو شنو الاكثر مشيا الاكثر بالنصب هني الاكثر بنسى الاكثر يكون منصوبا واجي بيجني اتعنين ب ببي النص مش بيهنن اتعني بلي ويجوز ان نقول ضربت ابني لتاديب لتاديب هر دك درسه فلان اكثر ما دام الف لام بيونيه ما دام مضافه جنيه بنصب بهنا بتصير خالي محله بالال نحو ضربت ابني للتاديب الف لام بيوبلكنا للتاديب اقرأ الف لامي بي وابو الاكثر الاكثر شي جرة ضربت ابني للتأذيب الف لامي ما دام الف لامي يعني لامي كتري شي جرشي بي وابو للتاديب ويجوز كثر يجوز ويجوز ضربت ابني ضربت إبني التأديبه بعلامك التأديبه كابو للتأديب أكثره طلام التأديبه أقل جسر ملّاف ضربت ابني تاديب الامير ثم بولاك بوليك لنقلد يا هذا اما اكثر يعني اقر مضاف بسوء البيت بيت جر وابعه هنا شيء بمنصوب ضربت ابني تأديب الأمير <تصفيق> ويجوز في الأقل بلان أقل يجب أن تأديب كذب نحو ضربت ابني لتأديب بلك ووستبقي لسان بوتم أكثر أقل اغر مضاف بو لا اقل ولا اكثر فنسلسل امضو مثال اخير بنستوي فيه الامرن مضاف يستوي فيه الامرن اصله محله بالفتحه اقل شلون لرا نيتي باشا مضافه كان نيتي يستوي فيه الامرن ار كان ميك ايه باب المفعول معه والاسم وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بعد واو بمعنى مع. يك كتلة مفعيلة، <تصفيق> يك كتلة منصوبات بنتيجة شئ المفعول معه. عليه هو هو الاسم المنصوب لسبب منصوب كابنوس الصريح لا المؤول الصريح. الذي يذكر بعد واو لدوي واو دت طالما واو واو يبقى بمعنى معبت واو يبقى بمعنى معبت ليس الواو التي للعطف ليس الواو التي للعطف فقط ليس الواو التي للعطف فقط دو خطيب تشوكي جوان بكيشة بجير فقط ما بسيكم هيا با إن شاء الله خوتا زور لما الله تماشيكن ازان معناي چه شون كواوي وامعن هيا بوتي بوتي بو عطف و بو معيش واوي واهيا بو ها دو كان اصلا باسك شهروني بو يل او او وا كالب معنا معا يعني واوي خالص بمعناي معا يان هندي جاربه معناه مع بلان واغيق نبيه هميشه بو عطف به شونك واغيق نبيه هميشه بو عطفه او نابه ليس الواو التي للعطف فقط نحو نمونيك بنوسى مزجت ماءً مزجتوا ماءً ووردًا آمين اقل قول دا تيكالي خبتشي اه يقول غلاظ وين يا باشا يسال اواوي عطفا يان واوي معيي واشكلي عطف به ام عطفا واوي فقط بو معي ينادر وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بعد واو بمعنى معه لبيان من فعل معه الفعل مسبوقاً بجملة فيها فعل او اسم فيه معنى الفعل وحروفه. ألبريتيلاشي أو اسم منصوبه كان لقال واوداديت واب معناه معدت. بلامتشي لبيان منفعل معه الفعل أو اسم منصوبه ديت هيج دولة دي شنيا لا حكم دان لرستك. بونمنا شايخ بي في الشاي يخد ألي لا وستاوا شايخ لقال طوي سيرتو والجبلة. تودا روي شا واستوى. سيرتو والجبلة. تودا روي شا خك ده روي سيرتو حكمك سير إثباتك إيه خود. الله يمن روجتم. فلام اسمه كي منصبها توا. يعني سيرتو مع ثبوت الجبل مكانه. من من روجتم شا خكرش أو كاتي من أروجتم بلاي شا خك ده هبو. فاو سرت والجبل اس امرنك توا لبيان منفعله معه الفعل او كشخك مسبوقا بجمله بلان او اسم منصوبا كالرستدال لفي شيء واجب رواه جمله بروا فيها فعل او اسم فيه معنى الفعل او ابو اگر جمله اسمي بروات خالص نفعلي فعل ثاب النا اسم بفعل ثاب ين شبه الفعل ثابت بوشي بوي ببنا عاملي نصب ام مفعول معه لا بيشوا جمله رشتو كو سيرتو فعل فاعلك او اسم فيه معنى الفعل بون منا أنا سائر والجبل أنا سائر او جمليك اسمي أنا سائر جمليك اسمي برام لابده والسائر اسمي فاعلة لمشتقات فعلا لنورس كذا هاتوا وبيش الجبلش كوتوا او قيديني او والجبل بيت مفعول معه أو اسم فيه معنى الفعل وحروفه فيه معنى الفعل وحروفه يعني همان معناه يتابع حروف كانش حروف في أو بيت <تصفيق> نحو جاء الأمير والجيش جاء الأمير والجيش شون تصويري كدوا جيشك واستعوى لشوني قيا بلام تاوري كان أمير كان دا بيت بلام يستعوى أمواوا أمواوا جاء الأمير والجيش بو عطفش بكار ديت وبو معيش شون كذكرية جيش ركنش هاتبي أميري ركنش لقال يهاندا الماء والخشبة واستوى الماء والخشبة بالله أما ناكريت أجر وكو مثالك بيبين أما أجر وكو مثالك بيبين أوا أوا أو ووا أو أو أو بم بمعنى معه وجوبا بو عطفني بالله أجر مطلقا بيبين بونم هنا قلاسيكي أو بينا گلایسی آو بیانا قابی بیانا داری کی تبکه که آویش پیتا ناو قابکه آوکه یرتفع و داری که شی یرتفع. خرم مثاله کسانی که دارن ناو خلکی مصر بونه کاتی خوید دریای نیل چون بوه بو آوی پیواری کن هبی پیواری ل نیل ده آوکه چون آزان زیادی کردوه لیل بونه کناری دریا کاتی اند داركنده نو پیو رو معیار بو ا و كزيادي كدبي الان استوى الماء والخشبته فلام الخشب في مكانها خشب مكان زيادي نك داركله شنو خي بو فلام ا و كزيادي كدوا اگر و مثالك بين ام و و معايا واو عطفنيه فلام اقر وقف كبي بين بك يتنو ا و كوي شي تك برزبه واستوى الماء والخشبة و سائر والنيل <تصفيق> استويه هنا لقل جاءه او انا فعل بن بلان رستي سيام و سائر والنيل ابي نتشي هنا اسم فيه معنى الفعل وحروفه حروفه هل وقواه يا والنيل انا سائر والقمر والقمر أكره دشانبي كي تجمعش باش انالشي كابو ظابط هيك بنوزه لا ياخد قد يجب النصب على المعيتي قد يجب النصب على المعية لأنه لا يصح فيه لا يصح فيه تشريك ما بعد الواو لا يصح فيه تشريك ما بعد الواو في الحكم ما بعد الواو في الحكم نحو ذاكرتو والمصباحة اتشيطة ولا من ازانا شونا خوي اتشراكة يشكات ين قلوبكا حر خريشي متممي دوباريك دوباريك دوباريك ومذاكرية باشا تاتو مذاكراتي حر قلوبكاش حر هيا ذاكرتو والمصباحة استم مصباحكا مذاكريةك ذاكرت <تصفح> والمصباح لا يصح التشريك بين بين المصباح وبينك كما ان هذا اشتواه اما الديانه اما مفعول تجي معه ذاكرت والمصباح لان المصباح لا يذاكر <تصفح> اما واجبه وقد يجوز النصب على المعيه وقد يجوز النصب على المعيه والعطف والعطف وقد يجوز ويجوز النصب على المعيه والعطف يعني يجوز كلاهم لصحه تشريك لصحه تشريك ما بعد الواو لصحه تشريك ما بعد الواو في الحكم نحو سرت والجيش والجيش هذا يشيب نوسا سرت والجيش والجيش كاكري اساس تو سائر بسيد كذبه جيشك وستابه وأشكر يا هذا تعبيك والروش بتين بقيا يصحو التشريك بينهما أو تام مؤلف خوشي لا هند شيهناه هربم معنايكه باسمان كت <تصفيق> وقد يجب النصب على المفعولية مفعولية بمعنى مفعول معه نحو المثالين الأخيرين ونحو أو ذو مثالي دعائك هناي واستوى الماء والخشب أو ثمان أجر بوم تفسيركين كباش ما كلن نيل دا دارك هبو دا النوى بو بيواني أوكا وأنا سائر والنيل من رجتهم نيلش يعني من من رجتهم نيلش ليش هني خو يدا ونحو لا تنهى عن عن القبيح وإتيانه لا تنهى عن القبيح وإتيانه استا يجب النصب على المفعولية بو كناك دي نوا ومات زيد وطلوع الشمس مات زيد وطلوع الشمس يعني زيد مردوة بلان فطلوع الشمس نمردوة يعني كاتيك مردوة خورشي بوا طالع بوا وقوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم كلمة أجمع لقل جمعي فرق يعني يا بوا أمن مني هنا اجمعوا أمركم كأجمع لأعمال قلبه يعني نوا وقصد وعزم اجمعوا أمركم يعني بطل دابس لسرشي أوى فاجمعوا أمركم أجمع العلماء أجمع هاي جمعة ولا قال أجمع فقزو الجواز اجمع يعني اتفقوا على شيء اجمع يا اجمعت رايي رايكم نسال اواه يقلك الذواه كوك يعني شان رايكم نيه اجمعت راي <تصفيق> بوي اللبر لعدم صحه التشريك لعدم صحه التشريك بينما هو معنوي وما ما هو ذاتي وشركاءكم لبدأ ويعون من هنا وقد ترتجح النصب على العطف جاري وهيا هادو كيدروس تبلا عطفك أو قمت وزيدا ساكر قمت وزيد قمت وزيدا هادو كيدروس تا كاميا راجحة قمت وزيدا بو راجحة برين وزيدا نصبك راجحة لبشي للعطف على الضمير يسا قمت وزيدا يشي يش كان اسميك الظاهره شي كان وزيد لا نحو قمت وزيدا لا يو زيدنا واضح ترميه <تصفيق> لا, لا لا لا وزيدا راجحه بو لسيد بن سالي العطف على الضمير عندك العلماء انكاري عن كدواء جائز بيد الاسم الظاهر يعطف يعطف على الضمير للعطف على الضمير لبر ما لو ما نعى يعني عط في اسمك الظاهر بكي بس الضمير ده إنكاريا نكتي أنا شتى ونابت أو لا ترقوايا بلي شيء قمت وزيدا نك بلي قمت وزيدون شو نك على قولت قمت وزيدون يعني أنا قمت وزيد قام قمت وزيد يعني يعني صحه التشريك بينهما يعني تثبت لك ولي وللمعطوفك القيام قبل قمت وزيد يعني قمت انا وزيد قام أما بري قمت وزيدا يعني زيد هنسى زيد حبوا والله من هستوى بوتي مانع انا للعطف على الضمير لمانع العطف ابن لمانع العطف على الضمير عند بعض العلماء وقد يترجح العطف عليه جاء رواها يا عطف او لا تلو ارجحتنا المثال الاول وتجاء الامير والجيش والجيش والله ما اكدتشي بيت والجيش ونحو جاء زيد وعمر جاء زيد وعمر ايش مانع يقنية شونك هذو اسمي ظاهرة زيد عمر اسمي ظاهرة مانع يقنية تابلين نصب أولاد رأ مفعول معه أولاد رأ بل جاء زيد وعمر فالعطف فيه ما وفى وفيما أشبههما أرجح لأنه الأصل وأما المشبه بالمفعول به فنحو زيد حسن وجهه زيد حسن وجهه بنصب الوجه وسياتي على ان باب لك دلت باب يك دلت لمولدات لسري بنسى وسياتي اي اي في باب الاسماء العامله اي في باب الاسماء العامله عمل الفعل في باب الاسماء العامله عمل الفعل هندك اسم مان هن حاود اسم من هي شون فعل كارده كوكو فعل كاني همان كاردكا كاردهن بابي هيك غرينجا لماولا لما بابي كاني يدوها جيت الأسماء العاملة التي تعمل عمل فعلها فنحو زيد حسن وجهه خي أصلا حسن لبرو الصفي مشبهه هيا مشبهه مشبه هجلا شيء فعلي لازم وبالتالي حس حسن لما ديه دي حسوني يعني وزني فعوليا أبو تنها فعلك ببا بل زيد حسن وجهه هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو حسن هو حسن هو هو هو هو بس هو هو هو زيد عرب هذا هو زيد حسن وجهه بوشي ما بس يعني أويه زيد حسن هو يعني فعل بولين زيد هو هو يعني هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو مفعولك مفعولك لا هو هو هو هو هو هو هو هو هو لا لازم ننوئ النوع المشبه بالمفعول به يعني لا بر مساله شيء معنوي بلاغي لا بر اوا اگر زيد حسن وجهه زيد كيو جانا ياتشكه اگر بلا زيد حسن وجهه لو تشدم ساي جنب بلند السوق لاخي زور نشدين بت وعندما قلت لها زيد حسن وجهه أو كاتا يعني شمل الحسن زيدا لابر أعو معنى بلاغية زميدي كان كردوتا حسنة و يعني حسن هو كشتي جوانا كشتي جاكا زيد هار هموي سار همي حسنة بلان أنجا وجهه ين درو دوباره که ما باید برجواعی تهیف کنن که اما لذا استنبرو آن لشونه که این طرف آسی نگلم کتاب غیرگیفیداو زید حسن وجه او اگر آواهات به وجه او که تا زید در مشابه یا باولین رخساری رومتیشیا حسنه ولی ما گویت را زید حسن وجهه او حسن کامیا هو باشه زید حسن هو أجلير أبو يعني زيت حموه زيت كيا، حمو زيت حسنا حمو زيت حسنة هيتش شئني كشي حسنة نية، وجهه زياده أبو بفضله، هاي تشي لابك أن، لبر معناها كي بلا غيوا يعني، جير جير دخول وجهه، شو وجهه هنا مع بوجهه، وتيان أقوم مشبه بالمفعول به يعني حكم مفعول به با مشبه بالمفعول به منصوب تواه بلا لا إن شاء الله لا للصفة مشبهة يعني لو أسمعانيك دين إيشي فعلا كان عندكين لكن باسيانك إن شاء الله باب الحال كاد موى باشه یک شتیر اوه کازنیش دکل نه افرتان لاتندیان نه من علم استراحتی که پینش داقید وایدش